ازاي ان انا احقق من الف الخمس تلاس جنيه في الكورس التدريبي. انا قلت في نظام الافليت ان انا سكون فريق عمل من المتدربين على التسجيل الالكتروني. تمام? طب انا دلوقتي عملت عشرة او عشر مبيعات كده انا قبضت كوميشا متين جنيه. مش كده? كل واحد من العشرة دول بعض متدرب عمل خمس مبيعات بس. كده كل واحد فيهم قبض كام? ميت جنيه. وانا قبضت 1600 جنيه على شغلهم يبقى الإجمالي بتاعي كله 1800 جنيه طيب أنا عاوز بعمل 4000 جنيه هاجي أقسم الطريق بتاعي على اسبوعين فهجي في أول اسبوعين هعمل 10 بوينت وكل واحد من 10 بوينت يعمل 10 بوينت كده 10 في 10 بمية يعني 2200 جنيه وهاجي الاصبعين التانيين هكرر نفس العملية. عشرة فعشرة. يعني عشرة بوينت. كل واحد يعمل عشرة بوينت. انا كده قضط الفين ومتين جنيه كمان. يعني اجمالي اربع تلاف ربعمائة جنيه. تلاف جنيه. يبقى الخمسة وعشرين بايركت اللي انا عملتهم. كل واحد منهم يعمل خمس نبيعات اربعين. يبقى انا كده أضط ثلاث جنيه. طب انا هقبض العمولة دي ازاي? عن طريق وضافون كاش او اي ATM تبع سي اي تي ام تابع من غير فيزا ومن غير اي حاجة. بتستلم العمولة بتاعتك بكل سهولة. امت هقبض? القبض بيكون فوري بمجرد تسجيل المتدرب الجديد على سيسم الشركة بتستلم عمولتك. يعني في خلال مدة اقصى اتنين وسبعين يعني تلات ايام. القوة في الشغل ده في فريق العمل. يعني قوتك اصلا في العمل الجماعي فريق عملك ده هو الاستثمار بتاعك اللي بتستثمر فيه لو دربته صحة وعملت دوبليكيشن ليك في فريق عملك ده هيفرق معك جدا في الشغل وهتلاقي انك بتحقق دخل كويس جدا كل ده بسبب قوة التضاعف عشان كده بنقول نجاحك من نجاح الاسبونسور بتاعك او المشرف على تدريبك هو اصلا هدفه ينجحك طالما انت سامح له يساعدك وعاوز تتعلم وبتتابع معاه وبتطبق التدريبات اللي بيقولها لك.